غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله, فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله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 والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك أولئك سوف يأتهم أجورهم وكان الله غفور الرحيم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 فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا, فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخل الباب سجدا وقلنا لهم دخل الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاق غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غُلَف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 وَمَنْ قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بِهِ قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم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 ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم ومن خالدين فيها أبدا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 فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك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 وإن كانوا إخوة الرجال ونساء أن فالذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم يا أيها الذين آمنوا أو بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدِيَ وَلَا الْقَلَائِدَ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 قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات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 فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم أرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستن النساء أو لمستن النساء فلم تجدوا ما أنفتم صعيدا طيبا فمسحو بوجوهكم ثمسحو بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمةه عليكم لعلكم تشكرون.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 فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكر المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزوتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لا أكفر عنكم سيئاتكم ولا أدخلاكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سوار السبيل فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيهن يحرفون الكلم يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولن تنزالوا تطلعوا على خائنة منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصورا أخذنا ميثاقهم فنسوح الظم مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبه بأههم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول لا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عَن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين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 قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ان اراد ان يهلك المسيح مريم وأمه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصورى نحن أبناء الله وأحباؤه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 يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسول أن تقول أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكرو نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعل لكم مروك وآتاكم وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين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 فإِن يَخرجوا مِنْهَا فَإِنَّهَا دَخِلُونَ قَالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذينَ يَخافونَ أَنْ عَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دُخُلوا عَلَيْهِمُ البابُ فَإِذَا دَخَلْتُمُهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين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 لئم بسقت إلي يدك لتقط ما أنا ببسطي يدي إليك لأقط لك إني أخاف الله رب العالمين.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 كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيها فكأنما أحي الناس جميعا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 إلا الذين تابوا من قبر أن تقدروا عليهم فعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا تقووا الله واتقوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون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 يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كان من الله والله عزيز حكيم